الذي يرضيك عنا يا رحيم يا رحمن رمضان جه فاللهم لك الحمد والشكر على هذه النعمة العظيمة الفرصة قدامك علشان تتغيري علشان تنالي القرب من ربنا علشان تكتبي إن شاء الله من أهل الفردوس الأعلى في الجنة علشان تحرم عليك النار وتعتقين منها الفرصة قدامك علشان تغفر ليك كل الذنوب علشان تري الله من نفسك انك فعلا بتحبيه ونفسك انك تتقرب ليه خلاص الشياطين مصفظة والجنة تنادي عليك يا باغية الخير اقبلي انا فتح ابوابي يلا مستنية ايه دي فرصة العمر يلا انتهز الفرصة يمكن السنة دي تبلغي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر يمكن السنة دي تنالي بجد الفردوس الأعلى وتبقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم علشان كده السنة دي عايزينها حاجة تانية هنستفيد من أخطاء السنين اللي فاتت وحنتقرب لربنا بكل ما نستطيع من أعمال صالحة مش حنسيب باب من أبواب الخير إلا وحندخل على ربنا منه خلاص مضى زمان النوم يا خديجة أيوة هو ده شعارك دي يا خديجة الإسلام مفيش نوم من الساعة دي عايزين من البداية نحدد أهدفنا ونوايانا عايزة اسألك عايزة ايه من رمضان كل اللي انت قلته ده لا لا لا بلاش الكلام الكبير اللي في الواقع لما نشوف كده بواطن الامور نلاقي المسألة بس شعارات كبيرة لكن في الواقع مش هي دي النوايا الحقيقية ممكن تبقى اماني كلنا نتمنى الحاجات الجميلة والعظيمة دي لكن ايه هي نيتك تحديدا عايزة جايزة العفق من النار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمزي وابن ماجه وحسنه الألباني قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة الحديث في كثير انت عايزه فعلا انك تعطقي من النار طيب انت تعرفي ايه عن النار عارفة ايه اللي يخليك بجد تعملي بكل جهدك في رمضان ده ويبقى رمضان مختلف في حياتك عشان تحصلي الثمر العظيمة دي انك تعرفي يعني ايه نار خذي بعضك وروحي على قسم الحروق في مستشفى من المستشفيات وانت تعرفي يعني ايه نار ولما تشوفي المنظر ده ساعتها هتخرجي وتقولي يا رب اعطق رقبتي من النار هو ده بقى اللي حيولد عندك الدافع انك فعلا تقطع نفسك في رمضان ده عشان تنالي ثمرة العطق من النار النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اهل النار لا يبكون حتى لو اجريت السفن في دموعهم جرت وإنهم لا يبكون الدم إحنا مش عايزين نخرج من رمضان ده متحسرين أنا دايماً أقول يا جماعة عايزين نركز عايزين فعلا نستعد استعداد حقيقي الرمضان علشان ما يجيش رمضان ونبكي الدم إن إحنا مش عارفين نلاقي قلوبنا في رمضان لا رمضان السنة دي شيء مختلف انت السنة دي عايزة لعبت من النار وإنتي عارفة يعني إيه نار وانت عرفة ان اكثر اهل النار من النساء الحديث ده لما تسمعيه لازم يولد عندك الدافع القوي انك فعلا ان شاء الله باذن الله هتحصل السنة دي ثمرة العتق من النار عايزة ايه من رمضان لا انا عايزة جايزة المغفرة انا عملت زنوب الزنوب دي هي اللي اطع بيني وبين ربنا انا نفسي راسب بالجاهلية ونفسي اثار الزنوب دي اتخلص منها جتلك الفرصه من صام رمضان ايمانا واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ايمانا واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر ايمانا واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه رمضان من اعظم اسباب المغفرة بس انا برضه زي ما قلت في العتق من النار عايز اقول لك عارفه يعني ايه ذنوب ما انت لو حاسه إن الزنوب دي بتعمل إيه فينا ده أنت حتسعب كل ما عندك من قوة علشان تكتبي إن شاء الله من المغفور لهم في رمضان يا أختها الزنوب تذهب الإيمان تنكس القلب أنت عارفة ساعات كده تخش في الصلاة وما تلاقيش قلبك خالص تسمعي قرآن كتير أو تبقي أعبة دلوقتي بتسمعيني وموعظة من المعز مش دخل قلبك خالص حتى ولو كان الكلام ممكن يكون مؤثر لكل أحد بس أنت مش فاقي قلبك انتكست القلب دي ربنا قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا ارتكس القلب تقلب بسبب معصية المعاصي دي تخلي بينك وبين ربنا وحشة للأسف تهوني على ربنا هانوا عليه فعصوه ولو عز عنده لعصمهم ومن يهن الله فما له من مكرم المعاصده هي ثبب ديء الصدر اللي بيحصل لك احيانا فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرج كأنما يصعد في السماء المعاصده هي اللي بتظلم قلبك المعاصده هي اللي حتحرمك لو ملحقتيش من دلوقتي بسرعة والجاب توبتك هي اللي حتحرمك من الطاعة سفيان الثوري قال حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أصبته المعاصي دي اللي بتخليك عيش الغفلة نسوا الله فنسيهم عشان كده لا احنا لازم نطلع بالمغفرة من رمضان السنة دي الذنوب دي كلها تتمحي وتتمحي آثارها عشان ألق الله عز وجل بالقلب السليم عايزه أي من رمضان أنا عايزه أتقرب لربنا نفسي نفسي قوي إن ربنا يحبني وإن أنا أحب ربنا من كل قلبي ما يبقاش في قلبي حد اللي هو جهزة القرب دي من أعظم ثمان رمضان شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار خدي بالك فأبعده الله قل آمين قلت آمين قال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين قال ومن ذكرت عنده صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين قال آمين معنى كده ايه الجماعة قواصول الفقه بيقولوا المفهوم المخالف اللي مش هيغفر ليه في رمضان هيبعد قوي حيترد هيتلعن حيبقى بينه بين وبين ربنا مسافات كبيرة قوي واللي حيدرك المغفرة في رمضان حيقرب قوي حيبقى بالمنزلة عند ربنا يمكن يبلغ منزلة التقوى درجة المحسنين عند رب العالمين درجة الصديقين عايزه جايزة القرب لابد من عمل يبقى الدافع جواكي عظيم وكبير لازم السنة دي أقرب من ربنا لازم أحوز على الجوائز العظيمة دي مش عايزه تضعف أعمالك كلنا فرطنا كثير وأخطأنا كتير وفات من عمرنا كتير في غير طاعة ربنا جت لنا الفرصة إن الأعمال تضاعف عملك اليسير جدا ممكن يضاعف سبعمائة ضعف لا الله يضاعف لمن يشاء لا ده ممكن تنالي ليلة القدر اللي هي خير من ألف شهر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند وسنن النساء صحه الألباني قال فيه في رمضان ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم ابن رجب بيقول رأى بعض المتقدمين النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له أوصني شوف الوصية بقى. قال من استوى يوماه فهو مغبون النهاردة زي بارح تبقى ضيعة حقك وضيعت نصيبك الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاع وينقص بالمعصية اللي بقى كان يوم شرا من أمسه فهو ملعون ومن لم يتفقد الزيادة في عمله فهو في نقصان ومن كان في نقصان فالموت خير له نسأل الله تعالى أن نكون من السابقين وأن نكون في زيادة جت الفرصة يا أختاه نحن في شهر الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الرحمة جاء شهر نزول القرآن وأنا نفسي تبقى دي جايزة من الجوائز اللي نحصلها السنة دي إن قلوبنا تشرف القرآن قلوبنا تبقى عامرة بالقرآن كلام رب العالمين يزيل بقى كل حاجة في القلب بعدان عن ربنا يمكن في زرة كبر يمكن في شوية عجب يمكن في أثر من آثار رواسب الجاهلية ينزل القرآن يطهر قلبي وقلبك تعالي مع بعض نمشي خطوة بخطوة ونحط برنامج عملي للمرأة المسلمة في رمضان يومك في رمضان المفروض يمشي ازاي اول حاجة الاول عايزك لما تعرفي ان بكرة رمضان تسجدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وحصنه الالباني كان اذا اتاه امر يسره أو يصر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى فعايزين نستحضر معنا الشكر ده أول ما تعرفين بكرة رمضان تعمل كده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا استفاك من عليك بالمنة العظيمة دي انك تبلغي شهر رمضان اللي فيه الخير العظيم ده كله علامة الشاكر انه ما يذبش باب من أبواب الخير إلا ويدخل على ربنا منه الإمام البيهقي في كتاب شعب الإيمان قال علامة العبد الشاكر لأنعم الله ألا يدع بابا من أبواب الخير إلا أتاه وأظهر من نفسه أثرا جميلا فيه عايزة تبقي من الشاكرات وقليل من عبادي الشكور تبقي انت بقى بجد من المصطفين الأخيار عند رب العالمين تدخلي على ربنا من باب الشكر ده فعشان كده أنا قلت لك أول حاجة تسجدي سجد تشك وعايزك بقى على لسانك اللهم لك الحمد الحمد لله من جوة قلبك تحمد ربنا إن بلغك رمضان عايزك تقدمي بين يدي الشهر جددي التوبة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة في حادثة الإفك إن كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه لابد ان تجدد التوبة وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون كلنا لازم نتوب كلنا لازم نجدد توبتنا عايزين نجدد التوبة علشان ندخل على رمضان بالقلب الطاهر فمع اول ليلة من ليالي رمضان جدد التوبة واحد الشكر اتنين جدد التوبة تلاتة عايزين نيات أكيدة عايزين بقى مش اماني زي ما قلتلك ان انت تقولي انا عايزه ده وعايزه ده وعايزه ده النية تظهر في عمل عايزين تبادري في طلب رضا الله هذا زمان فاستبقوا الخيرات هذا زمان وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت لمن؟ للمتقين وهي دي صمرة من صمرة رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعدت الجنة اللي عرضها السماوات والأرض للمتقين والمتقين دول حيصلوا إلى هذه المنزلة حجم الحاجات من خلال الصيام عايزك تبادر بالأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم قبل ما تنزل بين الفتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا لسان حالك شعارك اللي لازم كل شوية اجدده معاك وعجلت اليك ربي لترضى انا نوية السنة دي اعمل اعمال عمري في حياتي ما عملتها انا حتصدق بصدقات عمري ما عملتها او القرآن السنة دي عمري ما اريت الاراية دي انا عجلت اليك ربي لترضى الامر الرابع اصدق الله في طلب الاصلاح إن حاجة من الحاجات إن أنت تبقي نوية إن ينصلح حالك مع ربنا عشان كده هتقولي معايا الدعاء ده وحتقولي كتير في زمان رمضان علشان ربنا يصلح لنا أحوالنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه والحديث صحيح مسلم أنه كان يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بنته حبثته السيدة فاطمة رضي الله عنها أوصاها انها تدعي الدعوة دي تبقى دعوة غالية قوي واحنا كلنا محتاجين بقى ننفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم أوصاها انها تقول ايه اذا اصبحت واذا امست ان تقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي أهي اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين رمضان فرصتك لإصلاح نفسك وإصلاح حالك مع ربنا الأمر الخامس عايزك تستشعري الاستفاء لما تحس إن ربنا اصطفاك ومن عليك هو ده بقى إحساس العب الشاكر لأنعم الله انت لو فعلا شاكره لنعمه ربنا هتحسي قد ايه منة ربنا عليكي برمضان فده يحصل منه ايه انك تجاهدي نفسك شوفي ربنا يقول ايه يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير افتحي في كل باب لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده ليه رب هو اجتباكم هو اصطفاك هو من عليك هو رزقك هذا الرزق العظيم يبقى لو استشعرتي الاستفاء ده هتقطعي نفسك هتجهدي نفسك السنة دي فعلا في كل الابواب هيكون ليك بصمة هتدخلي بيها على ربنا علشان تبلغي ثمرة رمضان الامر السادس تجري بنواياك تجري بنواياك شوفي رمضان ده زمان ايمانا واحتسابا مش وقدة بالك عليه وسلم في كل الحاجات العظيمة دي الصيام والقيام وقيام ليلة القدر يقول دايما ايه ايمانا واحتسابا قصة الاحتساب مين اكتر واحدة هتطلع على التنادي بخير رمضان اكتر واحدة هتتاجر بنواياها مع ربنا ممكن واحدة تصوم بنية واحدة تصوم وتبقى محتسبة في الصيام ده ست سبعة تمن نوايا من الأكثر ثواب الأكثر احتساب النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فسأله متى الساعة فقال له رسول صلى الله عليه وسلم فما أعددت لها قال والله ما أعددت من كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله الرواية في مسند الإمام أحمد وإسندها حسن النبي قال له إيه فيها قال فإنك مع من أحببت ولك ما احتسبت عايزة تبقي بجد في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم انت بتحبيه صح؟ اكيد بتحبيه ونفسك تبقى في رفقته ان شاء الله الطريق اللي كده ايه؟ لك ما احتسبتي لو احتسبتي قدر اللي احنا عاديين نقول عليه دي الثمار الكبير العظيمة دي ان انت كل شوية بتنوي نوايا انا عايزه النهاردة اعمل عمل فز اول ما تسحى كده تفقري ايه العمل الفز اللي النهاردة هدخل بيه على ربنا؟ ها من اني باب صدقة قرآن ذكر صلة ارحم هعمل ايه تفطير صائمين ايه الباب اللي انا هدخل فيه هعمل العمل الفذ الكبير عارفة وانت بتكلمي نفسك كده وانت قاعدة بتناجعي نواياك كده والله يتحسب لك الاجر اذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة عشان كده عايزك تتجري بنواياك وبرضه الموضوع ده حقيقي معانا قصة العذر الشهري الذي يأتي للنساء، فالمرأة لما يأتيها العذر الشهري من الحيد يتعطل عليها حاجات كثير فهي دلوقتي مش صيمة ودلوقتي مش بتصلي وبعض العلماء يقول ما تقرأش القرآن قول جمهور العلماء انها لا تقرأ في زمان الحيض، فكلا الأبواب كلها بالنسبة لها حاجات كثيرة تعطرت عنها لكن هي محتسبة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيمة هي محتسبة في نهار رمضان اللي هي معذورة فيه محتسب الأجر تأخذ الأجر ده أكتر حاجة تدخلي بيها في زمان العذر الشهري تدخلي بيها على ربنا نواياك وطبعا برضو من الحاجات عشان نذكرها في المقام ده إنك تكسري قوي قوي قوي من الذكر يبقى ليك أوراد كبيرة عظيمة من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير تعملي أعمال كبيرة أوي أوي في زمان العذر الشهري كان يحيى بن أبي كثير يقول تعلموا النية اتعلموا ان انتوا تاخدوا نوايا في العمل أنا ممكن أقول لك فضاء الأعمال لكن انت ممكن تلاقي في العمل نوايا كثيرة جدا ممكن ما تخطرش على باله الواحد مثلا النية من نوايا الدعوة إلى الله الدعوة نواياها ممكن تقولي 30 40 50 100 ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلك سبب وتاخد اجور الناس دي وتدل على خيرك فاعله حاجات كتيرة وعظيمة انت تجرب نواياك هو ده اكتر حاجة تدخلي بيها على ربنا الامر السابع ادخلي بالدقيقة لا انا مش بيخلي بالدقيقة ادخلي بالثانية اقل حاجة في زمان رمضان زمان رمضان الشهر ده انا عايزك تحسبيه بالثواني عن عمره فيما افناه هتتسئل عن كل ثانية ضاعت في رمضان قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم قال بعض السلف يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره بص تتعامل ازاي ساعات عمرك كلها تتعرض قدام عينيك فكل ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حصارات لا احنا مش هنتحصر احنا ان شاء الله هنستغل كل دقيقة كل ثانية في رمضان ومش هنضيعه زي ما بيحصل في كل سنة لا السنة دي موضوع تاني وان شاء الله باذن الله هنكون في رمضان ده على صفة العبد المنيب ابن القيم ليه كلام جميل قوي في طريق الهجرتين بيتكلم فيه عن صفة العباد فمن وصفهم قال ايه فهو بخيل بزمانه حافظ للسانه مسافر في ليله ونهاره ويقظته ومنامه مفيش لحظة بيضيعها لانه عارف ان الزمن ده راس ماله راس مالك الحقيقي هو كل سنية من ثواني عمرك بالذات في زمان رمضان تعالي نفتح كل ابواب الخير الممكنة لك هنا على حديث جميل اوي عايزه هو ده يبقى قدام عينيك في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم رمى بسهم في سبيل الله فبلغ مخطئا أو مصيبة فله من الأجر كرقبة إيه الموضوع؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أي واحد يرمي بأي سهم في سبيل الله طبعا الكلام ده في أهل الجهاد خاصة وإحنا كمان في زماننا ده إحنا في زمان الجهاد الآخر جهاد النفس فأنا عايزك ترمي بكل سهم في كل باب وتفتكري ان الثمره ايه عق رقبه واعطقي تعتقي يبقى لو عايزة تعطقي من النار ارمي بساهم في كل باب شعارك دايما وجاهدوا في الله حق جهاده نتفق مع بعض بقى على الجدول ويريت معايا بقى وراء وقلم وتكتبوا معايا النقط دي علشان نحصل اكبر غنيمة من رمضان اول حاجة كل ليلة لازم تجدد الدعاء بالعطق كل ليلة ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى عند كل فطر عطقاء من النار وذلك في كل ليلة فانت مع أذان المغرب ترفع يديك وإحنا قلنا حنوحد الدعاء كلنا وحتضع بظهر الغيب كمان لأخواتك وما تنسينيش في دعوة بظهر الغيب كذلك إن إن شاء, الله إن شاء الله نكتب جميعا من عتقاء الله من النار في رمضان هذا العام لازم كل يوم تفطري مش أقل من عشرة صائمين يعني تعملي بقى الاكياس اللي هي قصة بالطمر وتفطير الصائمين وتشاركي بإيدك أنا مش عايزك تعملي العمل كده يعني واحدة تدفع شوية فلوس في مكان وتقول خلاص يبقى هم يعملوا كذا. لا حسي بالمعنى ده معنى جميل قوي إن انت بإيديك كده تسهم في إفطار الصائمين النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا فيعني حاجة عشرة يعني كل يوم يكتب لك في ميزان حسناتك سواب عشرة من الصائمين وخدي بالك الصيام ما بيكتبش بأرقام في صحيفة الأعمال ربنا قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به كل الأعمال بتكتب أرقام كل عمل الاستغفار مثلا 10 حسنات مثلا قراءة حرف من القرآن بكذا إلا الصيام يكتب ايه صام اليوم الاول من رمضان صام اليوم الثاني من رمضان فكمان انت مفطرة فيكتب كمان في صحيفة العمل كده فطرة مثلا 100 صايم فطر 20 صايم كل ده جيلك يوم الايام وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بقى الأعمال دي يبدلها الى قد ايه من الحسنات فيمكن يكون حاجة من الحاجات ان يغفر لك كل زنوبك بصيام يوم فعلا في سبيل الله احنا هناخد مع بعض كده من اول المغرب لغاية المغرب ابتدنا من اول ليلة في رمضان ومشين اول حاجة مع الاذاب لو انت لسه مش عارف بكرة رمضان ولا اخد بالك مع اول ليلة من ليلة رمضان لسه مش عارفين دلوقتي الرؤية ان بكرة رمضان ولا لا اخد بالك احنا دلوقتي ما في ثانية بنضيعها فمع اول مغرب عليك ان انت تبتدي تجددي نواياك والكلام اللي احنا قلناه التوبة والشكر وتسجد لله اول ما تعرفي ان رمضان دخل ترددي الاذان وتقولي الدعاء بعده يمكن احنا هنفصص شوية بس انا ليه هدف في الموضوع انه في كل حاجة هقولك بصي هنا صمرت مغفرة وانت قلتي ان هدفك السنة دي انه يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اهو عندك فرصة امسكي فيها بيدك وسنانك بقى مع ترديد الأذان وتقولي بعد الدعاء وانا اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمد عبده ورسوله رضيته بالله ربه والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل الله له الوسيلة احتسبي ايه فشي احنا قلنا زمان ايمانا واحتسابا احتسبه احتسب في الكلمتين دول انه يكون سبب في دخولك الجنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم قال من قالها من قلبه خذ بالك من قلبه من قالها من قلبه دخل الجنة هقولك على سبب تاني للمغفرة يا طالبة المغفر انك تقولي الصيغة دي وتردديها لا ايه ايه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربه بمحمد رسوله وبالاسلام دينا حديث صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وتحل عليك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم توعي بعد الأذان تنسي هذا الذكر عشان كده يبقى لازم معك لو مش حفظة لازم يكون معك في زمان رمضان أي كتاب من كتيبات الأذكار لأن دي حاجة من الحاجات اللي بتضاعف بيها الأجور في رمضان ما تنسيش بقى الدعاء بعد الأذان ولحظة الإفطار لما هيبقى بقى ثاني ليلة هتبقى لحظة الإفطار ما تنسيش الدعاء علشان الدعاء مستجاب انصحي زوجك أو أخوك أو والدك بإدراك الجماعة انه يدرك الجماعة في المسجد ان صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعت النداء فاجب داعي الله دي وظيفة الدعوة بقى عشان تخدي اجره انه يصلي جماعة وانتي كمان تبتلي تتجهزه وانت بتتوضي تنوي ان ربنا يطهر قلبك من الذنوب والاثام علشان تتناثر السيئات واسباغ الوضوء زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسبغ الوضوء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الحديث رواه البزار بإسناد حسن ما تنسيش الدعاء بعض الوضوء علشان تفتح لك أبواب الجنة يا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله برضو إحنا مستيبين حاجة بقى فمن الحاجات خد بالك من دلوقتي اتجهزي الأمور ده سواكك السواك ده حاجة آه ما فيش حاجة لا تحقيرن من المعروف شيئا هو ده شعار من الشعارات الخاصة برمضان لا تحقري من المعروف شيئا حتى السواك, ده السواك ده سبب لمرضات الرب قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقال لولا أن أشق على أمتي لمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك سواكك معاك عشان ترد ربك عنك بعد كده عليك أن تؤدي الصلاة في أول الوقت الصلاة في أول الوقت أفضل الأعمال ولا تنسي أذكار دبر الصلاة وبالذات في صلاة المغرب بالذات في صلاة المغرب قوي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 بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان عشان متعودش بقى تقولي الشيطان ركبني والشيطان مش عارف ايه احنا في زمان صفضت فيه الشياطين فخلاص يبقى حفظ ورعاية من الله عز وجل يحفظونه من الشيطان حتى يصبح وكتب الله له بها عشر حسبات موجبات ومحى عنه عشر سيئات مبقات خدي بالك وكانت له بعدل عشر رقبات مؤمنات انا لسه يقول لك ايه اعتقي تعتقي يبقى انت وانت بتقوليها بعد ما صليت المغرب روحت اي الذكر ده عشر مرات جي على قلبك كده على طول ايه يا رب دول بما ثابت عتق عصر الرقاب يا رب اذا كنت انا ساهمت بالعمل اليسير ده في انه يكون عتق عصر الرقاب يا رب اعطقني انا بقى يبقى في قلبك على طول هذا المعنى علشان تبلغي ثمرة العتق. بعد كده تصلي السنة البعضية فانها راطبة ومع كل سنة بتصليها بتفتكري على طول ايه الثمرة بتاعت القرب المحبة الحاجات اللي احنا قلناها في الاول مش ربنا قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه كل ركعتين حتصليهم في رمضان بل في سائر عمرك دايما تفتكر المعنى ده يا رب حبني يا رب اهو انا بتقرب اليك بشيء يسير هو ده في مستطاعي ومقدوري يا رب بلغني حبك باداء هذه النوافر بعد كده تجهزي وجبة الافطار وتنوي تفطير الصائمين ايوة اخوك وزوجك وابنك كل اللي انت بتعرف تفطيرهم دول مش حكاية ان انت لازم عليك ان انت تعملي الامور دي لا تنوي برضو انه يكون افطار للصائمين فتاخدي اجورهم ان شاء الله عايزين بعد ما نتناول وجبة الافطار نتذاكر شيء عن فضل رمضان او نسمع شيء مفيد مثلا نبقى قاعدين بنسمع درس او ما شابه حاجة كده يعني تنشط قلوبنا على اساس ان احنا كل شوية نجدد نوايانا. عايزين بعد كده تقومي بقى تنظفي مقل الطعام سريعا وتذكري انك بمساعدتك في الامر ده هذا من باب البر سواء للوالدة او من باب طاعة الزوج وباب بر الوالدة ده يبلغك محبة الرب ورضى الرب قال صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وصخط الرب في صخط الوالد وطاعة الزوج تفتح لك ابواب الجنة الثمانية اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت نفسها وأطاعت زوجها قيل لها اتخلي من أي أبواب الجنة شئتي بعد كده لو اتسع وقت ممكن انت صلي انت صليتي خلاص الرطيبة أنا عارف بس في سنة مهبورة اللي هي إحياء ما بين العشاءين إحياء ما بين المغرب والعشاء سيدنا حزيفة بيقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء الحديث رواه النسائي وصعه الألبان إحياء ما بين المغرب والعشاء دي سنة فلو اتفع لكي وقت قبل ما تنزلي علشان تصلي التراويح وصلاة العشاء او لو كنت انت مش هتنزل تصلي يبقى الوقت ده اللي يتفع لكي حاولي تصلي ما تيسر لك من النوافل ودايما تفتكري النية نية ايه القرب والحب واسجد واقترب بعد كده تستعدي اللي بقى هتنزل تصلي صلاة العشاء والتراويح تذكر ان شروعها في العمل بيبتدي إيه؟ الأجر يتحسب من دلوقتي فأنت بدأت تستعدي بدأت تلبسي وبدأت تشوفي أمورك على أساس أن أنت هتصلي فين وتتجهزي لأداء صلاة العشاء والتراويح اعرفي وانت بتتجهزي أن نيتك دي بتبلغك لواب العشاء وثواب التراويح من أول ما أنت بدأت تتجهزي وافتكري وانت نزلة النية دي بقى إحنا عنروح نصلي عشاء وتراويح طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني قال من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة يبقى حجة وعمرة تامة تامة تامة, تامة يبقى أنت هتحصلي هو حجتين وعمرتين في جلسة الشروق اللي هنيجي نقولها كمان شوية وكمان هو أنت نزلة تصلي العشاء والطراوية هتحصلي الحجة والعمرة إن شاء الله وانت نزلة مهمة قوي مشانا اقولتلك اهم حاجة تجري بنواياك ما تنسيش انت نزل اذكار الخروج من المنزل ودخول المسجد وتحتسب الاجر في هذا كله وبعد كده حتؤدي صلاة العشاء واحتسبي وانت بتؤدي صلاة العشاء انا اقولتلك كل شوية اقولك احتسب احتسبه وبأكد على المعنى رمضان يا جماعة بتاع المحتسبين وانت بتصلي العشاء تحتسب انك حزتي على ثواب قيام نصف الليل وفي نفس الوقت أن يكون ربنا طهرك من آسات النفاق لأن أفقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر بعد كده هتؤدي صلاة التراويح اذكري وانت دخل كده تكبري تكبيرة الإحرام وانت هتبتدي في صلاة التراويح مرري على قلبك من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حتصلي للغاية ما الإمام ينصرف عشان تكتب لك ثواب قيام الليلة كلها قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وفي نفس الوقت هتحتسب إن ربنا إن شاء الله يلحقك بركب الصالحات والصديقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة حضيبارك وصمت رمضان وقمته فمن أنا قال من الصديقين والشهداء حديث رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الترغيب شوفي أدائه بعث من الصديقين والشهداء صلاة الخمس أداء الزكاة سيام رمضان وقيام رمضان الأربع حاجات دول يبلغوك مرتبة الصديقين ومرتبة الشهداء صلاة الليل يا أخت دأب الصالحين قرب إلى رب العالمين مكفرة للسيئات ومنها عن الإثم طيب انت هتصلي خلف الإمام سواء بقى بيصلي بجزء بيصلي بأقل بيصلي بأكثر هتصلي حتى ينصرف حيبقى ورد خاص انت في التهجد لازم تفتكري درجات القائمين في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود صعو الألباني قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المخلطرين ألف آية لو قريت جزء عامة وتبارك كل يوم تجيب الألف آية لو صلتيهم من تبيهم تهجد كل يوم تجيبي الألف آية ده ويكتب لك قنطار من الأجر. ما احنا في زمان رمضان عايزين نعمل أعمال كبيرة وفذة فعشان كده يبقى قدامك الأمثلة دي. من الأمور اللي توصي بها في مسألة قيام الليل برضه حولي أنك تصلي وراء أحد الأئمة اللي بيطول شوي ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت ممكن تصلي في مسجد بيقرب جزء وتنصري في وقلت تتهجدي بالليل لا بأسة من ذلك بس من الحاجات الوصايا اللي أنا عايز أقولها لك بعد ما تصلي ونتنتهي بيبقى الواحد خد شحنة إيمانية بالذات بقى مع الدعاء الوتر وكده أنصحك بعدم الكلام مع الأخوات بعد الصلاة. علشان احنا عارف الشحنة الإيمانية بتروح امتا؟ هتضع دي بقى تتكلمي ويجيب بقى الكلام من هنا الهنا تضيعي الشحنة الإيمانية اللي انت حصلتيها في الليل والوقت دي وقت تركيز في رمضان فعلشان كده لا تذهبي أثر هذا بالكلام خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه فلو لقيت قلبك مزوغز فلما زاغوا أزاغ الله قلوا بهم لقيت قلبك مزاغ ومش مركز اعرفي ان الخطر جي من لسانك بعد كده انصرفي سريعا لبيتك واول حاجة تعمليها في بيتك امسكي مصحفك علشان تستغلي الشحنة الايمانية اللي انتي طلقت بيها من صلاة التراويح تقريلك وردك من القرآن او جزء من وردك وبعد كده ممكن تنامي جزء من الليل في اول عشرين يوم انما في زمان العص لا نوم في العشر الأواخر ما ينفعش تنامي في الليل احتسبه لما تدخل نام كل لحظة نحن قللين ما في السنة حمضيعها كان سيدنا معاذ يقول احتسب نومتي كما احتسب قومتي والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه شوفي لو انت دخلتي وانت داخله بتقولي ايه يا رب من عليا يا رب من عليا يا رب بالتهجد الليله دي يا رب ما يضيعش مني لحظة الصحر ان شاء الله يا رب اقوم اتهجد بين ايديك لحظة النزول وانت بتقول هل من مستغفر هل من تائب هل من داع ما تضيعش اللحظة الجميلة العظيمة دي فتخش تنامي بس كده بسئة بسيط بس خالص ساعة ساعتين وتقومي عشان تتهجدي في الليل ما تنسيش ساعة ما تخش تنامي تتقدبي بأداب النوم وأذكار النوم بالذات الأذكار اللي فيها الحفظ ومن الحاجات المهمة هو يواصيك بيها علشان برضو تبقى براءة لك من كل آفة إنك تنامي آخر حاجة تقرأي صورة الكافرون قال صلى الله عليه وسلم لرجل من صحابته يدعى نوفل قال يا نوفل نم على خاتمتي صورة قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك وحقول لك على حالة كمان أغشيشك برضو سبب عظيم لمغفرة الزنوب يمكن بنغفل عنه في أسكار النوم النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دي محفوظة زوجي عليها إباة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله قال غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر حديث رواه ابن حبان صحاع الألباني سبب للمغفرة يا طالبة المغفرة مش انت اي عايزة ربنا يغفر لك او سبب اقول المغفرة عظيم قوي نقول الذكر ده اكتبيه لو مش حفظه حطيه جنب سريرك بحيث ان انت تردديه كل ليلة وكل مرة تقولي يا رب ده سبب للمغفرة يا رب اغفر لي في شهر المغفرة بعد كده تستيقظي اول ما تستيقظي عليك بدعاء الاستيقاظ وتقومي تتوضي وتصلي ركعتين علشان تتنشطي بعضها وقت الصحر وقت النزول وقت المناجاة تبتدي تاخدي وردك وانا عايز يا جماعة نركز في الكيف شوي يعني انا مش عايز اعود اقولك انا عايزك كل يوم تقيمي بخمس اجزاء بجزئين بثلاثة لا انا عايز اركز قوي في الكيف عايزين ندخل القرآن في قلوبنا يا جماعة القرآن يدخل كده جوه وقلبنا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيل عايزة تستقيمة عايزة بعد رمضان تمشي على ضرب الإيمان والله البداية هنا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيل سبيل الاستقامة سبيل إنك تبقي على الضرب إنك تحافظ على ورد الليل وتسألي ربنا سبحانه وتعالى في الأصحار إن ربنا سبحانه وتعالى يبلغك منزلة عباده الصالحين عايز اقول مسألة بس في الاول اللي هي حكاية لو انت اوطرت مع الامام انت رحت صليتي واوطرت معه تعملي ايه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخرى صلاتكم وطرة وهذا هو الافضل انه اخر حاجة يقفلها الوتر. عندك حاجة من حاجتين يا اما إن انت تخلي ركعة الوتر دي شفع مع الامام ودي طريقة ومذهب جمهور العلماء على جواز ان يصلي الانسان بعد الوتر. ما شاء جمهور العلماء انه يصح له ان يصلي بعد الوتر فانت ممكن تتهجدي زي ما انت عايزه بس انت مش هتوتري تاني لا وتران في ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انت علشان لحظة الصحر دي ايقظي زوجك او ولدك او اخاك للتهجد علشان ربنا يتنزل عليك بالرحمة رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فصل فان ابا نضحت في وجهه الماء عشان تكتبوا ان شاء الله البيت كله بقى كده يكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بعد كده هتقومي تعدي وكبة الصحور وانتي بتعدي وكبة الصحور بتاخد نية احنا اي احتسب في كل لحظة انك تاخدي اجر السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السحور بركة أعطاكموها الله فلا تدعوها وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتصحرين عايز إيه أحلى من كده إنك بتسعدي إن أسماء كل اللي هتكون سبب في تصحرهم دول هيبقوا فوق يثنى عليهم في الملأ الأعلى مش ربنا بيصلي عليهم وصلاة الله ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى وكمان الملائكة عادة تستغفر لهم وتترحم لهم اللهم اخفر لهم اللهم ارحمهم فانت هتساعد في اجر السنة دي حاجة كمان انك هتعنيهم على طاعة ربنا هيتصحروا عشان يتقووا بهذا الطعام على صيام النهار يبقى انت كده ساعدتهم على الطاعة فتاخدي برضو اجرهم بعد ما نتصحر نسيب كده وقت عشر ده ربع ساعة عشان الاستغفار والدعاء يعني المفروض نتصحر مثلا قبل الفجر بنص ساعة نتصحر في ربع ساعة ونقعد الربع ساعة الأخيرة أو العشر دقائق الأخيرة استغفار ودعاء وإحنا قايلين الدعاء ساعة الفطار وبرضه في الصحر يا رب أعطق رقضنا من النار وبلغنا الفردوس الأعلى في الجنة كلنا موحدين الدعاء علشان خاطر ربنا إن شاء الله يبلغنا هذه المنزلة هكذا حتى أذان الفجر لما يؤذن الفجر استحضري نية الصيام وانت المفروض من قبليها يعني وانحنا بنتصحر كنا نويين ان صيام بكرة والصحور في حد ذاته نية مع الازان انت دلوقتي صايمة فانا عايزك تحتسبي اجر الصيام عايز لك كم نية كده علشان خاطر تمرريها على قلبك مش انا قلتلك اللي حيتاجر مع ربنا بنواياه هو ده اللي حيفوز اكتبي بقى النوايا واحد ان يغفر لي ما تقدم من ذنبي. اتنين ان ابلغ منزلة التقوى لسائلين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أنت عارف لو بقيت من المتقين هتبقى ايه يبقى ربنا وليك الله ولي المتقين يغفر لك ويضاعف أجرك ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره يسر أمرك ومن يتق الله يجعل له من الأمره يسره لا ده أنت حتبق اكرم عباد الله حتبق صفوت خلق الله في الأرض إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأنت لو حصتي على منزلة التقوى يبقى أبشري فقد قُبلت عند رب العالمين فالله قال إنما يتقبل الله من المتقين عايزك تحتسبي أدي نية نية ثمرة التقوى اتنين يتغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر تلاتة أن تبلغي أعظم الدرجات عند رب العالمين خذ بالك السلام في حتة جميلة أوي أوي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكل عمل كفارة إلا الصوم إيه اللي بيحصل؟ لما أنا أصوم يحصل كده يغفر لي ذنب وفي المقابل يتحطي لي في ميزان الحسنات ما بتحطرش دي إلا مع الصيام بس يعني أنا لو استغفرت استغفاره قدام ذنب مثلا قلت كلمة مش ولابد الكلمة دي خلاص اتمحت بالاستغفار بس كده خلاص دي وظيفة الاستغفار لا الصيام مش كده بقى الصيام يشيل ويحط لكل عمل انكفار إلا الصوم الصيام يكفر ويضع في ميزان الحسنات في نفس الوقت احنا قلتلك إن الصيام بالذب يتكتب كده إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بهم خد نية رابعة إنك تستشفي من كل آفاتك مش أنت ساعات بتعضي تسألي وتبعتلنا وتقولي والله يا شيخ مش عارفة أعمل إيه والله مشيت كده وسمعت دروس وبقرأ قرآن وبحاول أعمل حاجة لكن للأفف عندي مشاكل كتير قوي بيني وبين ربنا أعمل إيه علشان أخلص وساعات نتدي نعود نقولك على أدوية إيمانية كتير ويكون برضو التشخيص مش هو التشخص الدقيق الخاص بمشكلتك اقولك على حل, حل يخلص الموضوع الصيام ييجي هنا بقى. قال صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة حين سأله يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قال يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له هكذا ثلاث مرات وفي رواية قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له يعني لا مثل له في الأضر لا مثل له في كل شيء فأنا باخد فيه نية الاستشفاء إن ربنا يشفينا من الوساوس ومن المشاكل وكل الحاجات دي بالصيام إن شاء الله خذ نية خمسة في الصيام إنه تحفظي من الفتن الشبهات والشهوات إن ربنا سبحانه وتعالى يحول بينك وبين أسباب المعاصي قال صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره حدش مننا مش مفتون في واحد من دول إما مفتونة فاهلك، والنهاردة الأخوات والشكوى مش عارفين نعمل إيه أهلالينا مش عايزيننا نلبس الحجاب والنقاب مشددين علينا ومش عايزيننا نحضر دروس ومشاكل اللي بتحصل أو الفتن اللي بتحصل في العائلات أو الفتن اللي بتحصل ما بين الرجل وزوجته فتن فكل الكلام ده بيبعدنا ويسلينا ننحرف عن الجاد ده. كل واحدة بقى شايلة الهم مشكلة دي اللي عملها مع جزها وهو من ناحية التانية فتنة في أهله وماله الدنيا هي في مشكلة أكبر من فتن الدنيا النبي قال صلى الله عليه وسلم إن فتنة أمة المال المال فتنة أمة الإسلام ثلاثة نفسه مفتونة في نفسك دي مشكلة تانية بالذات بقى الأفات النفسية الخطيرة لو عندك مشاكل نفسية وانت مش رغض بالك منها اللي هي بقى مفسدات القلوب وآفات النفوس فتنة وفتنة في ولده انه يسلط عليه ابنه الولد طالع مش على الجادة وبدأ يمشي مع بنات وبدأ يعمل كذا وولده وجاره وأصحابه والبيئة المحيطة به كل المشاكل دي يكفرها الصيام شوفي ابتدى بالصيام على ان الصلاة أعظم لكن ابتدى هنا بالصيام عشان يدللك على قد ايه ان الصيام عظيم قوي الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والناهي عن المنكر خدي نية كمان إنه يكون سبب في مباعدتك عن النار قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله منه جهنم مسيرة مئة عام مئة سنة بعدتي عن النار مسيرة مئة سنة أنا بيتقول هي المسيرة دي تبقى ديه يعني مسيرة بالأقدام ولا على عهد صلى الله عليه وسلم بقى بالفرس طب في زماننا بالعربيات يعني مثلا دلوقتي أحسن عربية ممكن تمشي على 300 كيلو مثلا لا خليها طيارة شوفي بقى المسافة تبقى قد كبيرة وعظيمة بعدتي خالص عن النار يبقى قربتي قوي من الجنة يبقى قربتي قوي من ربنا آخر حاجة عايزين ننويها برضو في الصيام طلب الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الشفاعة في أمتي لمن لأهل الكبائر أهل الكبائر الشفاعة لأهل الكبائر يمكن نكون وقعنا في حاجة من الكبائر بالذات أن في كبائر باطنة الرياء ده كبير يا جماعة العجب ده كبير يا جماعة النفاق ده كبير يا جماعة بس ما حدش بياخد باله وابن القيم وكلام ابن حجر الهيتام يفتاب الزواجر بينصه على ان الكبائر الباطنة والله اشد من الكبائر الظاهرة اشد عند ربنا من الزنا ومن الربا ومن قتل الانفس فممكن نكون على كبائر وتبقى مشكلة كبيرة أوي. فالشفاعة الشفاعة في كل مين لأهل الكبائر ومين هيشفع لنا الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام اي رب اني منعته الطعام والشراب فشفعني فيه فانكن الصيام يجيلك يشفعلك يشيل من كبائر وقعنا فيها واحنا مش واخدين بالنا عشان كده عايزين ننوي هذه النواية ومن النواية برضه اللي تنويها في الصيام انك تفتكره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ختم له بصيام يوم دخل الجنة يمكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل حسن الخاتمه بان احنا نبلغ ان شاء الله ان شاء الله الجنه بان يختم لنا بصيام عايزين ناخد النوايا دي مع اذان الفجر احنا دلوقتي صايمين خدنا النوايا دي علشان يبقى ان شاء الله العمل يضاعف عند رب العالمين مع أزان الفجر زي ما قلت لك مع المغرب وكذلك في العشاء ما تنسيش تردد الأزان والدعاء بعده وبعد الفجر بقى بالذات تقوم بسرعة تؤدي ركعتي الفجر اللتين هما خير من الدنيا وما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما تصلي الركعتين دول الأولى تصلي بقول يا الكافرون والتانية تصلي بقول هو الله أحد بعد ما تصليهم تتجعي تنامي كده على شقك الأيمن لأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده تؤدي صلاة الفجر أحيانا جماعة يعني أنا قلت الكلام ده فاكرة لما كنا بنتكلم في كوني عابدة قلت إن إحنا محتاجين من السنة زي ما كان نساء الأنصار ما بيعملوا أحيانا تخرجي كده مع زوجك أو مع والدك أو مع حد من محارمك تخرجي تؤدي صلاة الفجر جماعة أحيانا بس مش ده الأفضل يعني احيانا عشان يبقى احنا عملنا كل ابواب الخير زي ما احنا متفقين لكن الافضل ان انت تصلي جنب سرير نومك علشان تبقى ان شاء الله اعظم من الصلاة في مسجد النبي اللي الصلاة فيه بألف صلاة زي ما قلتلك قبل كده في كوني عابدة فحتحتسبي الاجر في ذلك مرة تصلي في المسجد ومرة تصليها لوحدك مصليتك بقى اللي انت هتصلي فيها دي هتعوضي عليها وتاخدي صنع عن امنا جوائرية قعدت كده تصبح ربنا وتقول أذكار الصباح والدعاء ووردك من القرآن لغاية شروق الشمس عشان تكتب لك إن شاء الله الحجة والعمرة التامة التامة وبعد كده دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فجدها على الحالة التي تركها عليها بس ستنا جوائرية كانت تصنع هذا الأمر فخذي قصوة وقدوة من أمنا جوائرية في ذلك هتقولي وردك بهذا الامر ممكن بقى تعوضي لغاية ما بعد الشروق بدلت ساعة وتصلي الركعتين وتبقي انت كده حصلت الاجر او ان انت تعوضي لغاية الشروق وبعد كده تبتدي بقى تشوفي امورك هتبتلي في وردك للقرآن هتنامي بعض الوقت في ناس بقى اللي هتروحوا جمعتهم والناس اللي بينزلوا شغلهم كل واحدة على حسب أحوالها فمثلا بعد الفجر ممكن هتنملأ ساعة ساعة ونص ساعتين وهتبتري تتجهز علشان تروح لأداء عملها أو تروح علشان خاطر اضطرب العلم في كليتها أو ما شابه ذلك اللي بقى متفرغة الأمر بيختلف الوقت ده وقت البكور يا جماعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها فوقت بركة فاستغليه في وردك من القرآن لو وجدتي في بعض الأوات يعني شيء من الضعف تنامي وتتقوي بهذا النوم علشان تؤدي ما بقي لك من أعمال صالحة بس هتصحي قبل الظهر بساعة دي المتفرغة هتعملي إيه في الوقت ده هتصلي أنت الضحى في هذا الوقت إنما بقى اللي خرجها لكليتها أوراق خرجها الشغل لا هتصلي الضحى قبل ما تنزل ليه قلنا تصلي قبل إيه بساعة علشان الخطف ده أفضل وقت تصلي فيه صلاة الضحى النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ترمض الفصال ترمض فالرمض ده معناه الوقت اللي كانت بتيجي فيه البعير يجي فيه الناقة الصغيرة كانت تبتدي في حر مكة الشديد فطوع بتعمل ايه تتحرك قوي قوي قوي من شدة الحر الوقت ده اللي هو قبل الظهر تقريبا بساعة ده احسن وقت خدي بالك بقى صلاة الضحى ما عندناش فيها فصال اربع ركعات اربع ركعات فيش ركعتين دي في رمضان خالص أربع ركعات علشان ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال عبدي صلي إلي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره فعايزين نصلي الضحى أربع ركعات وخذي كمان نية جميلة قال صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى يعني قبل صلاة الظهر أربعا بنى الله له بيت في الجنة أدي بيت في الجنة أربع ركعات وأربع ركعات وكمان إن شاء الله حنبني كمان بيوت كتير في الجنة حنصلي 12 ركعة نوافل يبنى لنا بيها بيت في الجنة خذي كمان واحدة أصر في الجنة تقولي قل هو الله أحد عشر مرات يعني تصلي مثلا عشر ركعات العشر ركعات دول كل صلاة بتصلي هو الله أحد وانت لاوية أصر يعني نزودهم نخليهم 12 ركعة يبقى انت بنالك بيت في الجنة وأصر في الجنة بهذا العمل ايه رأيك في الشغل الكبير العظيم ده طيب عند صلاة الظهر هتصلي السنة القبلية كان أربعة والسنة البعدية كان أربعة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا من تطلبين العدق من النار قال من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار مش أنا بقولك لازم تكتري من الحاجات اللي تكون سبب في عدقك من النار أهو سبب سهل وجميل لو أنك تحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر لو عملت كده تحرمي على النار أنا عايز أقولك على حاجة يمكن الناس ما تعرفاش وبتخفل عنها إن وقت الظهر ده هو الوقت الذي تفتح فيه أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى تصل الظهر الوقت من أول أذان الظهر لغاية الوقت اللي هتصلي فيه الظهر السماء تفتحت ايه دع كتير بقى قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط وعسنه الألباني قال إذا زالت الشمس زالت الشمس اللي هو وقت الظهر فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى تصل الظهر قال فأنا أحب أن يرفع لي في تلك الساعة خير يعني النبي بيقول الوقت ده بقى اكتاهزي هتقري قرآن هتدعي هتقولي أذكار الوقت وقت عظيم قوي من أزان الظهر لغاية ما تؤدي صلاة الظهر إن شاء الله بعد أدائك لصلاة الظهر اللي بقى مثلا واحدة رجع من شغلها أو من كليتها هتاخد بقى وقت اللي هو النوم القيلولة لغاية العصر عشان تتقوى به على صلاة الليل وزي ما احنا قلنا نياتك تحتسبين نومتك كما تحتسبين قومتك اللي خلاص نامت يبقى تاخد بقى الوقت ده ورد القرآن وممكن تستذكر شيء نافع تسمع لها موعظة ترقى بها قلبها تفتح في باب من أبواب الخير ممكن بقى حاجات كتير هاوي مثلا عايزك تستغلي الوقت انت على طول عارف المكالمات بتبقى عاملة ازاي فالمكالمات دي بقى عايزين نقلبها في رمضان نقلبها للدعوة إلى الله عبر المكالمات اجعليها لله مش عشان الأنس احنا دايما كده نقعد نكلم فلانا وعلانا ويبقى المعاني دي عايزينها يا جماعة نستغلها في باب دعوة يبقى مكالماتنا كلها في رمضان نذكر بعض نعمل لكل يوم شعار كده نقول إيه رأيك النهاردة عايزين ندخل من باب فلاني من أبواب المغفرة عايزين النهاردة ورد الذكر نزوده لاستغفار هنعمل رقم كبير أو في الاستغفار هنعمل كذا في التسبيح والتهليل في الحبيبتان هنعمل أعمال كبيرة يبقى بنا بعض تذكير والدال على الخير كفاعله برضو في الوقت ده ممكن تبتدي بقى تعدي العدة عشان خطر أكياس الطمر اللي هتتوزع مثلا في الطرقات إنك تحسي إخواتك أو أولادك على الذكر والقرآن علشان خاطر تأخدي برضو أجورهم لو أنتي بقى مركزة قوي يبقى ورد القرآن عايزين نزود فيه قدامك أو ساعتين مثلا تقرئي فيهم وإحنا عايزين نجمع في رمضان ما بين ترقتين في القراءة جمع الحسنات تبتيه بسرعة ووقت بقى تفكر خلي تع التفكر ده في وقت لما بتصلي في التهجد وانت في صلاة التراويح يبقى وقت تفكر أنا من الحاجات اللي بوصي بها يبقى معك كشكول وأنتي رايحة تصلي الطراويح. او, أو انت بتصلي تجد لو اه كده يعني دخلت قلبك اكتبيها على طول عشان تفكري نفسك بيها كل شوي احنا كده لغاية وقت الضهر لغاية العصر اذنا للعصر حتقدي السنة القبلية قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رئا صلى قبل العصر اربعن احنا في زمان شهر الرحمة واحنا كمان عايزين ربنا ينزل علينا الرحمة والرحمة ده البنزين البنزين اللي هيشغلك انت مش عارف تشتغلي إلا الرحمة تنزل تلاقي نفسك نشيطة ووما شاء الله قرآن على لسانك تخلصي جزء والتاني ونشيطة كده وفاء مفيش رحمة مش عارف تشتغلي خالص فعشان كده نصلي صنّا القبلية زي ما اتفقنا بعد كده أداء صلاة العصر في أول الوقت مرري على قلبك وأنت رفع ديك تكبر تكبرت الأحرام من صلى البردين دخل الجنة اللي يصلي العصر ويصلي الفجر يدخل الجنة افتكري إنها في سبب عظيم لدخول الجنة حاجة من السنن المهجورة انك بعد صلاة العصر في اذكار دبر الصلاة تقولي زي ما قلت بعد المغرب وزي ما قلت بعد الفجر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير في رواية عند الامام النسائي وحسنها الالباني من قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته يعني أعطي بقى عشر درجات ومحيط عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات وقيمت له حرز من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله شفت يا دي جميلة وعظيمة فأوصيك بهذا العمل أيضا حنعد بقى الطعام واللي هيتوزع وانت بتعد الهاجي بأذكار المساء وانت في مطبخك سمع قرآن فتحة درس بتسمعين ما تنسيش الأذكار والدعاء على لسانك بشكل مستمر هكذا إلى أذان المغرب حين يؤذن للمغرب تفطري وتتعجلي فإنها السنة قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر يبقى تتعجلي الإفطار وما تنسيش سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانت بتفطري تقولي الدعاء ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله الإفطار بيبقى على طمر أو رطب أو جرعة ماء لك على حاجة برضو عايزين نعملها السنة دي عايزك تفطري يوم مع مساكين تعرفي تعملي الحكاية دي أول حاجة هتكسري بيها زرة الكبش وثاني حاجة هتنفذي هدي من هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابن عمر كان لا يفطر إلا مع المساكين فيها ايه لما نطلع في يوم من الايام نروح اي مكان من الاماكن دي ونفطر معاهم والله تتخلص من الافة دي عايزين نعمل الحكاية دي فيها مجهد للنفس النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ما تكبر من اكل معه خادمه تجي الخادم او إن انسان الفقير الراجل حارس المنزل او او او ويجي يفطر معنا في يوم وما نستنكفش ولا نتكبر من المعنى ده ايه ده مين ده يعني لا لا لا ما هو ده اللي احنا عايزينه النبي قال ما استكبر علشان اللحظة ان يكون جوانا ظر كبر وإحنا مش دارين عشان كده عايزك تفطري مرة مع مساكين برضو الافطار اكيد هيحصل مرة هتدعي اقربك وتبقى صلة ارحام وانت بقى دعياهم او انت روح تلبي الدعوة افتكري انها سبب عظيم جدا جدا لتكفير السيئات وفي نفس الوقت القرب من الرحمن ما هو احنا المشكلة ان احنا متعودين فالجلفات دي للأسف بتيجي بأثار سيئة على انها قرب الرب العالمين بس احنا مش عاملناها قرب احنا عاملينها عادة العادة ان احنا لازم نتجمع يوم في رمضان في بيت فلان وهو يردلنا الزيارة العادة كده لكن دي عبادة يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال أذنبت ذنبا كبيرة قال هل لك من ام؟ قال لا قال هل لك من خالة؟ قال نعم قال فبرها يبقى أعظم أسباب تكفير الذنوب بر الوالدين وصلة الأرحام خدي كمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرحم شجنة من الرحمن شوفي رحم ورحمن الاثنين قريبين قوي من بعض قال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته فاللي يصل الرحم يبقى موصول بالله يبقى قرب من ربنا يبقى عايزين ناخد نية في صلة الأرحام في رمضان ما تنسيش فقا سبب عظيم أو في المغفرة بعد الإفطار بعد ما تفطري وتكلي تقولي الحمد لله الذي حفظ الدعاء الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة النبي قال إيه من قال هذا الدعاء غفر له ما تقدم من ذنبه يبقى الصيام رمضان بيكفر والقيام بيكفر وإن شاء الله يليل القدر أن بلغها ونعمل الأعمال دي قلت برضو مشكلة ان احنا بنأكل وبننسى ويمكن نقول الذكر كده على السنة بس مش محتسبين الأجر وقال صلى الله عليه وسلم من لبس الثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية وما تأخر ده كده البرنامج اليومي في بقى عبادات حتنسقطها في الأيام مثلا الصدقة لازم يبقى لي كل يوم صدقة وانت راحة صلاة الترويح وانت نزلة كليتك أو رايحة شغلك المهم لازم ليك صدقة يومية وتحتسبي فيها أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وفي نفس الوقت يريد تبقى صدقة سر علشان نتعلم درس الإخلاص في رمضان النبي قال صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة ايه رأيك نعمل يوم نسميه شعار كده صداء مع الريح المرسلة الريح تجري تعمل ايه علشان توصل وتجيب النفع انت اسرع منها في انك تتصدقي عايزك تتصدقي بصدقة عمرك في حياتك ما تصدقت بيها رقم عمرك ما كنت تتخيل ان انت تعمليه في رمضان السنة دي علشان تبلغي المنزلة العظيمة دي الصدقة في رمضان حتتض وحيبقى عمل كدير ويبقى سبب لمغفرة الزنوب يمكن هو ده اللي يبلغك ان شاء الله طريق الرحمن وجنة الفردوس النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدق برهان عايزين نعرف انت بجد مؤمنة انت بجد ملتزمة انت بجد عايزة خير رمضان البرهان الصدق من العبادات مش عايزك تنسيها وانت بتعري ورد القرآن النظر في المصحف ده في حد ذاته عبادة دي وظيفة لوحدها النظر في المصحف تبلغ محبة الرحمن قال صلى الله عليه وسلم من صره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف طب وردك من القرآن هيبقى ديه أقل حاجة السلف كانوا طول السنة بيختموا كل أسبوع إحنا خلينا احنا أقل حاجة نعملها في رمضان أقل حاجة أربع ختمات ده ده الوحدة يكون نصف طب وحدة لسه في البداية أنت بتقول لي أربع ختمات إيه ده يا دوبك بجيب ختمة بالعافية طيب أنت أكتر حاجة ختمة ضع فيها. السنة دي ختمتين. أنت أكثر حاجة عملت فيها ختمتين خليهم أربعة أكثر حاجة جدت أربعة عايزك تزودي زودي اختمي كل تلاتة أيوة كده ده زمان السباق أمال إحنا هيلين إيه استبقوا الخيرات جددي توبتك أكثري من الذكر على طول لسانك بقى وإنت رايحة الشغل وإنت رايحة الكلية وإنت في مطبخك في كل مكان وظيفة على طول في لسانك كثرت الاستغفار كثرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليك بغراس الجنة سبحان الله العظيم وبحمده عليك باللي بينفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر تيجي أقول لك حاجة حلوة قوي قوي من أسباب المغفرة ذكر جميل قوي زي ما قلت لك كم حاجة كثيرة من أسباب العتق خذ دي كمان وكتبيها علشان خاطر تردديها كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك كلمات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 يتغفر لك ذنوبك بهذا الأمر أقول لك على سبب كمان احنا بنقطر من أسباب المغفرة علشان تبقى هي دي عربون دخلنا إن شاء الله الجنة وعتقنا من النار خالص الله عليه وسلم بيقول كده إن موجبات المغفرة تجد لك المغفرة بحكتين بذل السلام وإي تاني وحسن الكلام يبقى الخلق الحسن وأنا بقول إن احنا دايما بنركز في رمضان على صيام وقيام وذكر ومنفع عمل أكبر منهم النبي قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم يعني ممكن انت بدحكة في وجه أختك المسلمة ابتسامة جميلة عمل طيب بأنك تقضمي غيظك إذا هي يعني عملت أي حاجة ممكن تكون أساءت بها إليك بأنك تعفو عنها إذا أخطأت إنك تؤثريها على نفسك تؤثريها مرة بطعامك بإفطارك تؤثريها بشيء تهديها إياه تهدو تحابو المعاني الجميلة دي والله هي دي اللي تبلغنا المنازق النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار لك على عمل كمان عايزين نركز عليه في الاستغفار دايما نحن نستغفر الاستغفار نحن نقول السيد الاستغفار أو نقول سيغ الاستغفار وبننسى الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات كثيرة ممكن ساعات ليه اللهم اخر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الكلام ده عايزينه بقى بجد يعني بجد ناخد نية عشان النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة كويس كده طيب حيبقى معنا اخر حاجة في الاعمال الخروجات عايزين خروجه كل مثلا خمس ايام يعني اربع خروجات في الاول عشرين يوم كل خمسة أيام إيه الأربع خروجات؟ الخروجة الأولية عيادة مريض وتنوي فيها أنك تخوضي في رحمة الله في زمان الرحمة وبالذات في العشر الأوائل اللي هم فيهم الرحمات في العشر الأوائل عايزين خروجة لمستشفى عيادة مريض علشان خاطر ينادي المنادي أنطبتي وطاب ممشاكي وتبوات من الجنة منزلة ومن عاد مريضا خاض في رحمة الله الخروجة الثانية ملجأ يعني ممكن نعمل اول خروجه في اول خمس ايام خروجه التانية يوم عشر مثلا او في خلال الخمس ايام التانيين خروج الملجع علشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك امسح على رأس اليتيم واطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك انا عايزها في الخمسة التانيين ليه يكون قلبك بدأ بقى يفطر احوالك بدأت ترجع تاني لمألوفاتك فعلشان خاطر الوقت ده نلين فيه قلوب نعمل خروجة الملجأ الخروجة الثالثة خروجة لمساكين تروح تطعمي مساكين وتفطري معاهم حاجة برضو من الحاجات اللي يليم بها القلب الخروجة الرابعة تشريع جنازة او زيارة قبر يما تعمليها يما تعملي حاجة من الثلاثة التانيين تكرريها عايزين اربع خروجات في العشرين يوم الاولينين على خاطر هذه الاعمال العظيم. ده كده برنامج ليك على مدار الشهر والأعمال اللي احنا عايزين نتقرب بيها إلى رب العالمين الزمان زمان السباق فاستبق الخيرات عايزك ترفع الشعار دايما قدام عينيك وعجلت إليك ربي لترضى لن يسبقني إلى الله أحد عايزك يبقى قدام عينيك المعنى ده أنا قلت في أحلى رمضان في حياتي قلت إن شعارنا السنة دي سيبقى دي لا المره دي لا يعني كل ما يبقى الواحد يحس انه هيفطر تاني يقول نفسه لا المره دي مش هعمل كده تاني خلاص كفاية المره دي وعاجلت اليك رب رطبه المره دي ايظن اصحاب محمد ان يستأثروا به دوننا والله لنسابقنهم عليه انا عايزك تبقي بالهمه دي تبقي بالاراده دي قدام عينيكي الثمرات العظيمة عايزين نتقرب إلى ربنا عايزين نبلغ العتق من النيران عايزين إن شاء الله نكتب من عباده المتقين إن شاء الله نبلغ الفردوس الأعلى في هذا الزمان بالله ما تخليش رمضان السنة دي زي كل رمضان رمضان السنة دي لازم يبقى أحلى رمضان في حياتك وأفضل رمضان في حياتك والبداية الحقيقية لالتزامك أسأل الله تعالى أن يجعل ما قلنا وما سمعنا